صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ورواياته التي ذكرناها في اللقاء الماضي وقرأنا ما كتبه الشارح رحمه الله تعالى سواء في غريب الكلمات أو في المعنى الإجمال للحديث أو فيما يؤخذ من الحديث وانتهى قولنا إلى قولها رضي الله تعالى عنها فيخلل بها أي بأصابعه التي أدخلها في الماء ولفظ مسلم رحمه الله تعالى الذي ذكرناه ثم يأخذ أو قال أو ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده الحديث. والترمذي رحمه الله تعالى والنسائي من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء قال ابن الملقن رحمه الله حقيقة التقليل ادخال الاصابع فيما بين اجزاء الشعر لكن هل يكون مع بلل الاصابع بغير نقل ماء او بنقل ماء أشار بعضهم إلى ترجيح الثاني برواية مسلم رحمه الله ورواية الترمذي والنساء قال وهذا فيه رد على الأول أي إدخال الأصابع بغير نقل ماء لأنه لا يقال أشربت رأسي بغير ماء قال وللتخليل ثوائد ثلاث أوله تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة الثاني مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه يعني بالماء الثالث تأنيس البشرة غشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه فهذا ايضا ذكره الحافظ ابن حاجة رحمه الله في فتح الباب قال ابن دقيق في الحديث دليل على ان التقليل يكون بمجموع الاصابع العشر لا بالخمس فهذا معقود من قولها بيديه ولفظ مسلم فيدخل اصابعه وهي ظاهرة في الكل قوله حتى اذا ظنى يحتمل أن تريد بالظن هنا اليقين وقد كثر في كلام العرب قال الله تعالى فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا لأنه وقت رفع الشكوك والظنون ويحتمل أن يكون الظن هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر أن طبعا الظن هو احتمال راجح يعني كلمة يكون لها معنيان يرجح معنى على آخر بأن كله المعنى الراجح اسمه والمعنى المرجوح شك نا. ورجح الشارح الثاني الشيخ البسام رجح أن الظن هنا بمعنى ها ربحان أحد الجانبين أو الطرفين على الأخ وهو كذلك لأنه الأصل ولقولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات إذ لو قمل على اليقين وكانت إفاضة الماء بعده ضائعة سيما وقد نهي عن الإصراف في الوضوء ولقول الشارح والظن قد صح التعبد به في الأحكام الحقيقة هذه الكلمة كلمة موهمة لأنه عندما يقول والظن قد صح التعبد به في الأحكام فيفهم منه ايه اه كل الظلم لا خلينا في الظلم راجع هنا تخصيص الأحكام بالذكر يصعر بأن الظلم أو الأدلة التي يسمونها ظلمية لا يستدل بها ولا يعمل بها في باب العقائد هذا المشكلة دي الخطورة التي في إطلاق هذه العبارة أن الظلم قد فح به العمل في العقائد والأحكام جميع. تخصيص الأحكام بالذكر هنا يشعر بأن العقائد لا يستدل عليها بالأدلة التي تسمى ظني وهذا من الخطورة بمكان نعم ويأتي التعليق عليها إن شاء الله لكن ليس الظن المضموم أو ليس هذا هو الظن المذمون في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ذلك أن العمل بالظن نوعان أحدهما ما تقدم وهو مذمون والثاني ما كان مستندا إلى علم فهذا لا يدخل في الظن المذمون لأن اتباع الظن المستمد الى علم اتباع للعلم لا للظن لأن ترجيح ظن على ظن احنا بنقول ايه؟ معنى ان شيء ظن يبقى فيه؟ في ايه؟ لا شك خلط <تصفيق> <تصفيق> وراكم بعدها لأيه؟ ظن يبقى فيه معنى راجح ومعنى اخر لكنه ايه مرجوح طب انا ايه اللي جعلني اقطع ان ده الراجح والتاني هو المرجوح يبقى فيه استناد الى دليل اقول وان ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل فيكون ترجيحه مستندا الى علم ودليل لا الى ظن يبقى لا يفتح ظن على حاله ما دمنا قد رجحنا معنى على نحن ايه ايه عملنا هنا بالظل ولا عملنا بالدليل عملنا به الدليل اللي جعلنا نرجع هذا المعنى على المعنى الآخر قال شيخ الإسلام تاني رحمه الله في مجموع الفطاوى فقد تبين أن الظل له أدلة فقضيه وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظل إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا وجوز اتباعه وذلك هو الذي ذن الله عز وجل به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن لا يتبع إلا الظن ولا يغفى أن الأدلة الشرعية نقول عندما يجنح العالم إلى ترجيح طرف على حساب آخر يبقى هذا استند, استند إلى علم بخلاف الذين ذنهم الله عز وجل بهذه الآيات التي ذكرناها فإنهم لا يستندون إلى علم أصلا نعم ولا شك أو لا يخفى أن الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني أما الأول فهو ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة أيضا يعني من أقول ذلك القطعي يبقى إيه ثابت ثبوتا بينا مقطوع به وهو القرآن والأحاديث المتواجهة ثم نقول بعد ذلك إيه؟ هل هذا القطع الثبوت؟ قطع الدلالة؟ بعيث لا واحتمل إلا معناً واحداً؟ أم يحتمل عدة معاني؟ إذا احتمل عدة معاني يبقى هندخل فيه؟ تباب في الظلم حتى وإن رجحنا معنى على معنى إيه؟ آخر ما دمنا قد علمنا أن هذه الكلمة تعني كذا وكذا حتى وإن كان كذا دا التام بعيد إلا إنه داكن في مدول الكلمه يبقى هنا انتقلنا من اليقين الى الايه الى الظن مثاله حد يضرب لنا مثال دليل قطعي ضمن الدلاله ها قول الايه قول كذا تدل على كذا ها مين ثاني اللي قال هنا القرء مسكت طيب الايه قول الايه فالمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء الايه دلت الآية بوض. قطعية الدلالة في موضع وظنية الدلالة في موضع ها. في الحكم نفسه اللي هو ايه؟ قطعية في العدد ثلاثة قطعية في العدد لأن الثلاثة لا تحتمل إلي ايه؟ خلاص بحاجة إذا قلت ثلاثة يبقى الكل معارف ثلاثة يعني ايه؟ وظنية ايه؟ في معنى القرأ هل القرأ هنا معنى الحب ولا معنى الطفل واضح كده؟ آية, إيه, ايه لازم تكون قطعيه ثبوت قطعيه دلاله بقى دلوقتي قلنا قطعيه الثبوت ظنيه الدلاله ايه بقى قطعيه الثبوت والدلاله ايه دلت على ايه دلت على ايه إي دلت علي ايه, إيه؟, إيه حواليك على الاستحباب ولا على الزئيق ايه انا نحن نتكلم على الاستحباب ولا على الوجود هل تقتلوا حاجة واحدة ما فيهش خلافة على شلق ضرناء ها صدر ولا تقتل الصيدة وانت الحرم تقتله لنفسك او لغيرك اما سبب خلينا بحاجات رب كده السارق والسارقة فاقطعوا ايديا هما جزاء بدنا كسب طيب واحدة طيب ايديا هما هنا تحتمل الكف وتحتمل الكف في الرسغ بتتحمل الكف والرسغ والساعد كنا اتكلمنا برضه في الايه اه, <تصفيق> آه الزاني والزاني في زيد وكل واحد منهم 100 جلد واحد يقول لك الزاني والزاني السيد ولا الذكر لا اجل هذا بنقول ان الدلالات القطعيه في القرآن والسنه محدوده جدا انا اقصد ان انا اقول لكم كده يعني <تصفيق> ليه لان البحث يقول ايه ان القران قطع الثبوت قطع الدلالة من قال كده ولا يلزم ان يكون قطعي هنا وقطعي هنا الغرض من يكون قطعي الثبوت خلاص احنا قطعين بهذا لكن ينظر او ينظر في مسألة الدلالة هل هي قطعية غير قطعي طيب انا الناس اللي وجدت يقول اقيموا الصلاة طيب اقيموا الصلاة صفة الاقامة نفسها ضرنية ولا قطعية هي صفات منها وجود الصلاة أما الصفة لا فتأخذ من, إيه؟ من أدلة أخرى إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وعيدياكم إلى هنا وجود الوضوء وهكذا ذا فيما يتعلق بالقطع الدلالة ما كان قطعية سند والثبوت وقطعية دلالة أيضا وحكم هذا النوع من الأدلة وجود اعتقاد موجده علما وعملا وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف حتى أنه وده يعني من الاشياء اللي الانسان بيعزد لها لذا ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى عندما يفرق بين الفرد والواجب يفرق في ايه ما بلاش ده من القرآن يقول بدليل قطع الفرد ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظن طيب ايه الفرق الثاني بل فارق في الله يبارك فيك الفارق الثان بين الفرض والواجب يبقى هنا بينظر الى الفرض والواجب على انهما يختلفان في دليلهما فما كانت دلالته قطعيه افاد الفرضيه وما كانت دلالته ظنيه افاد الايه الوجوب فقط طيب الحكم على منكر هذا او ذاك فقل ان ممكن الفرض فاضر بكلاه في حين ان ما ذهبه؟ لا يعني أبو حليث علي رحمة الله تعالى من مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في أصل الإيمان ومن ثمراته فقط من ثمراته لكن ليس منهم نعم وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة اللي هو وجود اعتقاد موجد الدليل القطع الدلالة علما وعملا قال الإمام الشفى عليه رحمة الله تعالى أما ما كان نط كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشد في واحد منها وَلَمِنْ تَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ اسْفُتِيبًا وإلا إيه؟ حكم عليه بالرجوة هذا في الرسالة فقال أيضا كل ما أقام الله عز وجل به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه أو لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه لأن النوع الثاني وهو الدليل الظني هو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية او كان ثبوته غير قطعي وبقى بننظر في ثبوته وثانا قطعيا بننظر في دلالته اذا كانت قطعيا اذا دخل في القسم الاول اذا كانت ظنية بقى دخل فيين في القسم الثاني او اذا كان ظني الثبوت حتى وان كان قطع الدلالة فبيضطع ايه ضُم الدليل الغQue القفل عندنا احنا مجدين اول في السبوت الي هي اثبة الحرشة ثم Mancus كما يقولون ثبوت اذا كان قطع السبوت ننظر في الدلالة اذا كان قطع الدلالة يبقى للدليل دقدر التاني بننظر في سبوت حيث لا قطع السبوت ننظر في الدلالة اذا كان ايه ظنة يبقى ايه يبقى ظنة واذا كان اظن الثبوط اظن الدلالة؟ يبقى اكيد ظني. ظن الثبوط قطع الدلالة برضو اظن. يبقى القطعي هو اللي بذات تمع في ايه؟ ها قطع الثبوط وقتع الدلال. عشان نقول ذا دليل قطعي او دليل قطع في الباب يبقى قطع الثبوط وقتعي الدلالة. اي حاجة تانية يبقى ايه? داخل في باب الظنون. لكن الظنون هي الراجحة التي تحف بها القرائم فتفيد العلماء طبعا بركز على هذه الجزئية وأن للأسف النهاردة يعني والله الواحد يجد العجب العجاب فيما يسمعه من فتاوه يستشعر بأن فتاوى خارجه عن أي ضوابط وضعها أهل العلم في فتح يعني على سبيل مثال مثلا قراءة فتوتين لدكتور الكرابان احداهما تتعلق به مصافحة المرأة الابنبية فبيتسلم فيها في مسألة الحديث لأن في رأس أحدكم بمخيط من خبيث لو جنح الى تضعيف الحديث او الحكم عليه بانه موقوف نكان انخطبه هينا ونفي مشكلة اقول وعلى فرض ثبوته الاول ضعفه ايه بان هذا الحبيث لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا اصحاب الكتب اصحاب السنة ولا اصحاب السنة اوه القضوع يعني كم من حبيث في خارج الكتب الستة وخدث. سبب بل طب المختصين من اهل العلم يحكمون عليه بأنه؟ على شرط الشيخين أو يقولون إسناده كالشمس أو نحو ذا معاينه فين؟ في كتب السبب في مسلم الإمام أحمد إسناده على شرط الشيخين يبقى القضية ها؟ أقوم شيخين؟ ما نتكلم عن الإسناد؟ طي المهم يعني اذا هبط عليه القاسر لكي احكم على الحديث بالضعف او عدم الثبوت فان البخاري مسلم او اصحاب الكتب الاربعة مخرجوهوش يبقى الحديث ضعيف لا لا يمثي الى العلم بصدر بجان قلوه على فرض ثبوته فمثل هذا الحديث من الادلة الظنية التي يستفاد... التي لا يستفاد منها حكم شرعه هي دل... دي المصيبة يعني المصيبة مش بتضعيف الحديث ولا آه... تصحيحه لأنه باب ستفاض إلى حد ما ممكن نختلف في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته مثل مشكلة عندما يقال بأن هذا الحديث على فرض ثبوته فهو من الأدلة الظنية التي لا يستفاد منها أحكام شرعية أما لا يستفاد منها إذا. ولو ما استفادناش من مثل هذه الأدلة أحكام شرعية يبقى لا يمكن أبدا انك تعبد ربنا ليه؟ لأن كانت تربع الأحكام العملية مستفادة من مش هقول أدلة ظنية في الحقيقة أنا أقول مما يسنى أدلة ظنية وللأسف بعض الفقهاء توسعوا في هذه الجزئية حتى قالوا إن الفقه من داب الظنون يعني إيه إن الفقه من داب الظنون يعني أغلبه ظني لكن أي ظن كلمة مهمة ترجات أنا أرى من الخطأ البين إطلاق مثل هذه التالية خطا فاحش ان يقال ان الفقه من باب الظنون الا لم تكن الاضلال التي تفيد العلم فلا تكن هذه الفله يعني ايه تفيد العلم ام التي حفت بها قراءه فرفعتها الى ما يقرب من اليقين جميل ان احنا لما بنتكلم في مساله من المسائل ممكن نجيب كام دليل في المساله الواحده عشرة ادلة في المسؤول الواحد طيب وكنها على انفرادها ادلة تسمى ظنية لكن لما يضن دليل الى دليل الى دليل وتصل الى هذا العدد وتبقى اشياء قنية او قريبة حتى من اليقين فتسمية الفقه من باب الظنون هكذا باطلاق تسمية خاطئة جعلت الناس تتلعب بهذه الكلمة ولا تضن الظن والظن لا يغني من الحق شيئة ولا بد ادلة تكون يقنية حتى نقطع بثبوت الدليل ولا غير يضن فهذا كلام خاطئ سببه الاطلاق بلا قيب. ما? اما النوع الثاني وهو الدليل الضلي فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية او كان ثبوته غير قطعية. وحكم هذا النوع وجوب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتدرين وجوب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتدرين اما ان, إن تضمن حكما علميا عقبيا فنذهب السلف انه لا ترق بين الامور العلمية والعملية او العقبية و... وما بيقولوا عليها اصول والعملية اللي بيسموها موضوع. موضوع. <تصفيق> أسن أسن اما ان تضمن حكما علميا عقبيا فنذهب السلف انه لا فرق بين الامور العلمية والعملية وان العقائد تثبت بالادلة الظنية طبعا عرشان نضع لك شي والفتوة التانية ان هو تتكلم في مسئلة التبرج وظلم التبرج فاستدل بهذا الحديث يعني ده انا بذكره على سبيل اتراف في يستدل من السبيل دي في موضع وهيأتي في موضع اخر قولي ان الادلة الظنية لا يستفد من احكام ايه احكام عملية او احكام شرعية قال شيخ الاسلام الثانية علي رحمة الله تعالى وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلم إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد طبعا الوعيد من ببله كم العلمية ولا العملية العلمية وعلمية العقائدية طبعا إلى أن هذه الأحاديث وإنه يسموها ظنية الثبوت حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل ويفرحون بلحوط الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة ثارة وبالأدلة القطعية ثارة أخرى لا الظاهرة الأدلة الظاهرة أي وذا ننفقها شيء الإسلام تيما رحمه الله أنه عمد إلى تسمية الأدلة الظنية ذات المعاني الظاهرة إلى أدلة إيه؟ أدلة ظاهرة لأنها بتكون ظاهرة في طرف على حساب طرف اخر وده التسوية الصحيح. ان هي ادلة ظاهرة وليست لان كلمة الظل تحتمل استواء الطرفين. لكن لما نسميها ظاهرة يبقى ايه? ردحنا معنى على معنى او طرف على حساب طرف اخر. صحيح ظاهرة. لفظها كده. نعم. الوعيد والذين كسبوا السيئات جزاؤه سيئه بنت لها وطرقه من ذل لا لهم من الله من عاصم كاننا اغشيت وجوههم قطعا من اللؤلؤ ائك اصحاب النار هم فيها خالدون هذا الوعيد ايه, إيه العنفيه اللي دي انت هنا ان اصحاب السيئات لهم من الوعيد الذل في الدنيا مع سواد في الدنيا والاخره ثم الخلود في نار فيه؟ العمل فيها الوعيد ما توعد الله عز وجل به من عقودة عاجلة او اجلة. واقعة او متوقعة. هو ده الوعي. مع اي اه تفيد العلم بعيدا عن العمل يبقى ده جانب عقبي. وان الواجب عليكم في ايه? او الواجب علينا احنا ايه? اعتقاد ان هذا سيكون. ما بد ان تعتقد وتصدق بهذا الوعيد والتصدق عقيدة ولا عمل? والاصل منها عقيدة لان عمل القلب. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى تعتقد حكم العمل وما يترتب عليه من سواد او عقوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغون عنها حول يبقى هنا ايه يجب نعم ايمان العمل الصالح انت اعتقدت ايه وبعدين ايه عمل وبناء على العمل تنتظر جنات الفردوس يبقى هنا ده استنعت فيها من الايه استفدت منها حكم عمل وحكم ايه علمي صح كده علمي اي عقائد فقال الشفعي طبعا انا تعلمت هنا ان اجيب قول الشفعي لان المفتي للأسف الشديد يقول ان لم يقل احد بان الادلة الظلمية يستفاد منها العقائد والاحكام الا اذن تيميه فوضحوا عين اذن تيميه يعني لا اسأل الله عز وجل ان في النجان حسنا تولي اذن مهاد كل واحد ايز يخبط يخبط في هو قال فأن ما كان من سنة من خبر خاصة خبر خاصة مقصود بإيه المتواتر ليس بمتواتر يعني اللي بيحصله واحد أو اثنين أو ثلاثة تقدر تقول عليه فلان وعنا كان خبر خاصة بهذا الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراج فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منهم كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدون كما هو ملزم أن يقبل شهادة اثنين في الدماء مثلا أو الأموال أو الأعراض أو كذا اثنين أو ثلاثة أو اربعة مهم يعني لم ما لم يبلغ حد الثواتر فلماذا؟ يقبل شهادة اثنين ويرد حديث اتى من طريق صحابيين شوف الكلام هنا فالحجة فيه عندي ام يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رب ما كان منصوصا منهم سواء كان في باب العقائد او كان في باب الايه الاحكام نعم أوي. حتى لو انفرد بيه صدوق من مين انت بتحكم على الحديث بان الحديث فرد من ناحية ايه تبقى ان تحكم على تشوف الاول الصحابة يعني احنا بننظر الحديث الاول هل عن طريق صحابة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يعني بلغ درجة التواطر في طبقة الصحابة ولا لا بعد كده بنرجع تاني لليه طبقة الطبيعين وهكذا صدوق اللي بتتكلم عنه هل هو صدوق يدخل عليه الوهم ولا لا يدخل عليه الوهم توصوف بالأوهان حتى وإن كانت قليلة ولا لا خالف أو لم يخالص الحديث أصل في الباب أو ليس أصلا في الباب كل ده أنا أحكام مختلف يعني اللي استدلوا بأن لله عز وجل عينين استدلوا بإيه قول أبو الحديث متواتر أبو مش متواتر ايه سكين بيه؟ لم يبدو حد طوات حديث احاق طولا وحيدا يعني مع ان السلام على الاستبدال بهذا الحديث مع انه استبدال بالمنطقة اللي بالمفهوم بالمفهوم لان العادة ان العور ها فقد نور احدى العينين هو ده العور بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل او لم يذكر في حديث واحد ولا في آية واحدة ان لله عز وجل عينيه كيه في؟ طب اذا كانوا استدلوا في هذا الباب بالمفهوم وهم سلف الامة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الذين يقتدى بهم فمدالك بقى بمنطوق حديث وان كان فردا له اللي اقوى المنطوق اللي المفهوم لا المنطوق حتى وان كان جاء من طريق ايه من طريق واحد فقط لكن اهم شيء انه لم يخالف ولم يكن اصلا في لم يكن في الباب مع اتهام المنتفد به بشيء من العلوه اذا كانت عند هذا الصدوق بعض الاوهام وان قلت خشيه ان يكون هذا من اوهامه خلاص يصعب جدا ان تجد هذا لان قد يقول بعض رجال الجرح وتعديل فيه صدوق ولكن ستجد اكثر منه وقول ثقة لان كل يجتمع على انه صدوق وليست عنده اوهام ده احنا بنقول ان الصدوق عامل ايه خفى ضبطه ان الثقة اعلى او اقوى ضبطة منه طب يعرفوا من ايه ان ده اخفى ضبطه من الاخر الا اذا على بس كده خلاص كده مسألت الظن والأدلة الظنية اه وال... يعني يا جماعة لما في اي كتاب ان الادلة الظنية والادلة الظنية وان سخ من ده بظنوا الكلام ده لا يفهم منها الظن اللي هو مستوي الطرفين وانما الظن الذي تحف به القرائل التي ترفعه الى درجة العلم انا مش اقول اليقين وان كان العلم واليقين خارجين من ايه من بعض يعني يعني الأدلة القطعية والأدلة الظنية تفيد العلم أي تفيد العلم القطعية بذاتها والظنية بما ايه احتفت بها من قرائل قال الحافظ رحمه الله تعالى قولها حتى إذا ظننا يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة بغلبة الظن ويحتمل أن يكون بمعنى علماء مع أن هي في الحقيقة هنا أقرب الى. او الظن الغالب لان لو كان بمعنى عالمة او ايقنة يبقى ما كان هناك فائدة من ايه افاضة الماء ثلاثا بعد ذلك نعم اذا الخلاف في مسألة الادلة الظنية والادلة اليقنية خلاف عمل ولا خلاف نظري خلاف نظري لا يترتب عليه كبير فائدة حتى مسألت التكثير وعدم التكثير التكثير نفسه يحتاج ايه توفر شروط وانتفاق موانع وغيره يعني القضية مش راجعة للدليل نفس نعم وقولها أروى هو فعل ماضل من الإرواء يقال أروى إذا جعله ريانا والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر وقولها أفاض عليه الماء ثلاث مرات الإفاضة الإسانة واستبل به من لم يشترط الدلك وسيأتي بيانه إن شاء الله هل الدلك يشترط في الغزل أم لا وفيه استحباب التثليف في الر... استحباب التثليف في الغسل قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرب به النوردي الشفعي فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهيأتي إن شاء الله كلام في هذه الجزئية وكذا قال القرطبي ده كلامي ليس كلام النووي كلام النووي انتهى عنده لا يستحب التكرار في الغسل وكذا قال القرطبي وحمل التثليف في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة وفيه كان النبي سلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاس فأخذ بكثه فبدأ بشقه أو بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه فمقتضى هذه الرواية أن كل غرفة كانت في جهة من جهة الرأس وسيأتي في شرح حديث نيمونة زيادة في هذه المسألة يبقى هناك الأول مسألة التفليف في الرأس أكثر أهل العلم على استحباب التفليس في الرأس وبعضهم حمل الغرفات الثلاث على إيه غرفة لكل اليمين واخرى اليسار وثالثة فين في الوسط فاعتبروه ليس من, الإيه؟ من التكرار نعم قولها ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده وفي الرواية التي ذكرتها في الرواية التي ذكرتها في اول التعليق ثم يفيض على جلده كله قال الحافظ فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين طبعا هنا الشارح رجح إن سائر بمعنى دقيق نعم قال ابن دقيق وقولها على سائر جسده أي دقيته فإنها ذكرت الرأس أولا والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه ماذا يا عمر؟ رايح من المسألة بي سائر تأتي بمعنى البقية ولا بمعنى الكل؟ يعني أنت مع الضائر <تصفيق> <الـ> والله <تصفيق> <الـ تصفيق> تعالى أعلم إن فعلا السياق هو الذي يبين المراد بهذه الكلمة هل يراد بها البقية وده الاصل ويمكن ان هي ايه تأتي بمعنى الكل لا فيماو ان هل بالفعل الانسان عندما يغسل رأسه هل يفصل غسل الرأس عن غسل بقية البدن ولا ممكن يفوض الماء مرة ثانية من رأسه الى قدمه يبقى دخلنا فيه في كل الجسد كده هذا يحتمل وهذا محتمل قول ما يؤخذ من الحديث قول ما يؤخذ من الحديث اللي أنا سألت الشعر الكثيف والتلمده آه. إن شاء الله فاكر يعني. لكن أدخلتا في وسط ما يؤخذ من الحديث قول أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث كان ينبغي أن يقول ومعه حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد في حديث ميمونة الزيادات ليست في حديث عائشة منها ايه? ها؟ منها مسح اليد دي الحق. هذا ليس موجود. ومنها مسألة تأخير غسل الرجلين. غسل الرجلين وراء بس روايات عند مسلم لكن في الإسناد كلام. انما ثابت من حديث يعني كل روايات ميمونة فيها تأخير غسل الرجلين بخلاف حديث عائشة كلها. بهذا التعميم توضع وضوءه لي الصلاة إلا في رواية واحدة عند مسلم اللي فيها قالت ثم غسل رجليه ويأتي الكلام فيها إن شاء الله وقوله من تقديم غسل اليدين فيه مسائل أولها محل غسل اليدين جاءت السنة الصحيحة الصريحة في أن غسل اليدين يكون في اتداء الغسل وقبل الافتنجاه كما في رواية البخاري عن نيمونة رضي الله تعالى عنها مخصوب الاستنجاون ايه غسل المحل نعم كما في رواية البخاري عن نيمونة رضي الله تعالى عنها بنقض سطرت النبي صلى وسلم وهو يغتسل من الجناب فغسل يديه ثم صد بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيبه الحائطة او الارض ثم توضع وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه فهذه رواية صريحة في أن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج وأن غسل الفرج كان قبل الوضوء ثم يفيد على جسده الماء وكان التعبير بثم الدالة على الترتيب في جميع ذات لكن هنا إشكال ان ورد في لفظ عنها رضي الله تعالى عنها قالت توضع الرسول سلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصاده من أذى ثم أفاض عليه الماء فيها أن غسل الفرج كان أمثى؟ بعد الوضوء فقد أجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح فقال فيه تقديم وتأخير لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقف بالترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثور عند البخاري في باب استطر في الغسل تذكر غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه وأكد ثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك في فتح الباري تعليق على الحديث رقمتين تسعة واردعين ثانيا هل يكسل يديه كليهنا أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف يعني في الأصل هو يفترض يده اليمنى هل يغسل يمنى قبل أن يضعها في الإناء لحرمة الإناء وما به منا ولا هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة غير معلومة لغسل اليدين جميعا قال الباجي باجي ناريكي نعم ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهد ليمكنه غرف الماء بها ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناه فلذلك غسلها ليتناول بها الماء كلام ده مستقيم ولا فيه كلام هو مستقيم على مذهب ومش مستقيم على مذهب الباجي أظن أن الرب المسألة خالص كده مستقيم على مذهب من يقول أن المنية نجس اللي هما مين حنفية شخص الإسلام لا الحنفية أما على مذهب المالكي أو الجمهور فالمنية طاهر فكونوا يقول هنا بأنه لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر في النجاسة فهذا طبعا فيه إشعار أو ما يشعر بأنه يرى نجاسك المني وهذا ليس من مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى واستدل الباج بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر إلى آخر الحديث ويمكن أن يستدل أيضا لهذا القول هو يستدل بهذا الأثر فقط باعتبار أنه إمام مالك عليه ورحمة الله تعالى يعني يقدم قول ابن عمر وعامة أهل المدينة في الاستدلال يعني أقول يمكن أن يستدل لهذا القول أيضا بما رواه البخارة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسطرته فصب على يده فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكرت الثالث أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه الحديث لكن الصحيح والله تعالى أعلم غسل الكفين معا وتحمل هذه الرواية على باقي الروايات الأخرى لحديث ميمونة لأن الحديث واحد فيقال إن كلمة يده مفرد مضاف فيعم مفرد المضاف يفيد العموم نعم فيعم كلتا يديه فمن ألفاظه فيعم كلفا يديه من الفاظ الحديث المعانى صب على يديه وفأفرغ بيمينه على شماله فغسلهما فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا وفي حديث الباب غسل يديه فلا يمكن إهمال كل هذه المرويات برواية محتملة صب على يديه معا. ثالثا الموجب لغسل اليدين في غسل الجناب ثلف العلماء في موجب غسل اليدين لا يغسلهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون غسلهما من أجل النظافة وإزالة ما بهما من مستقضر وهذا تعبير أدق من تعبير الباشر لأن الاستخدار غير التنجيس نعم المستقضر لا علاقة يعني لا جامع بين الاستخدار والمستقضار التنجيز نعم هذا الكلام يصح ولا يصح ان يكون الغسل من اجل النظافة وازالة ما بهما من المستقدار وهل دا يترتب عليه حاجة ولا ما يترتبش عليه حاجة اتداءا يترتب لان اذا ايقن المرء نظافة كفيه لم يكن له ان يغسلهما في اول الغسل خلاص طالما انه بنقول هنا ان العلة هي ازالة ما بهما من اذى او استقدار او مستقدار يبقى اذا تأكد الانسان ان ما فيه هذا ولا ذات به لا يشرع عندئذ غسل اليدين في بداية الغسل طيب هذا القول يقبل ولا لا يقبل ها تعبودي لا أبدا من قلت تعبودي يقبل ولا لا يقبل الحقيقة كان ممكن يقبل إلا أنه يعكر عليه اعتبار العدد فجلس لهما مرتين أو ثلاثة وفي بعض الروايات ثلاثا مقطوعا بها. فده من العلماء يقولون اذا كانت القضية قضية ازالة مستقذر او اذى فالعدد ليس له ايه? لا فائدة اللي هنا. لان حيثما زال الاذى او المستقذر تحقق المطلوب. يبقى لازم التكرار الغسل ايه لا سيما وانتيه نوع من الاسراف المنهي عنه اصلا. فهنا بنقول يعكر على هذا القول اعتبار العدد في غسلهما اذ لو كان الأمر من أجل, من أجل النظافة وإزالة المستقضر فقط لا اكتفى بغسله غسلة واحدة أو لا اكتفى بغسلة واحدة طيب ممكن يعتبر على كلامنا ده أو لا يا جماعة هو الفقه كده فقه مش نأخذ كلام من أي عالم وسلم وقول له يا رضا يا ده الإمام الفلاني والشيخ الفلاني لا لازم تكون مقتنع بكل كلمة تقراها أو تكتبها طيب أنا جاوبا على نفسي <تصفيق> وقد يجاب عن ذلك بأن العدد هنا فعل وليس أمرا لو أن النبي صلى الله قال مثلا في حديث ولوغ الكلب تكسلوه إيه سبعة يبقى ده أمر يبقى ده تعبودي ما تقدرش تفكر في حاجة تانية لكن بنقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النقاء وإزالة الأذى إلا بعد الإيه المرتين أو ثلاثة لا سيما وإن العدد ها اتنين او تلاتة فهل اتنين او تلاتة ده شك من الراوي ولا كان مرة بعمل اتنين ومرة بعمل تلاتة لو مرة اتنين ومرة تلاتة يبقى كلام الحفظ له ايه له وجه اما اذا كان شك وان الغالب التلاتة يبقى دفلنا في الايه التحديد سواء كان فعل او امر يبقى التحديد هنا سارج عن مسمى ايه ازالة الاذاء والمستقرى يبقى هنا المتقلة محتمل ان احنا نقول مرتين او تلاتة اذا كانت شك من الراوي يبقى هنا التعكير على كلام الحافظ فيه نظل. اما اذا كانت تلاتة الاقي رابي استغفر الله اذا كانت اثنين او تلاتة دا شك و الصواب يبقى العدد هنا معتبر وايه والتعكير على كلام الحافظ صحيح. اما اذا كان تنوع يعني مرة كان بيعمل ايه يصبوا مرتين ومرة تلاتة يبقى نقول هنا لكلام الحافظ ايه وجه نعم. قلت وهذا الخلاف ليس لقضية لأننا لو قلنا أن الغسل من أجل النظافة فقط فلا يشرع غسلهما لو كانت اليد نظيفة أو كان قد غسلهما ثم أحدث فإذا استأنف الوضوء لم يشرع له إعادة غسلهما وكذلك لا تجب النية في غسلهما بخلاف ما لو قلنا بأن الغسل تعبد ما لو تجب النية في غسلهما لا تعلم علته فإنه يشرع على كل حال وتكون النية لا زنا له يعني يبدأ نيته من أول ما يغسل إيديه قبل ما يضعها حتى في الإناء والراجح لله على أعلم أو الأقرب إلى الصواب إن غسل اليدين مشروع حتى ولو كانت اليد نظيفة لأن الطهارة إذا دخلتها أحكام العبادة المحضة ظلبت عليها لم يراع فيها السبب يعني العدد هنا أمر إيه تعبدي فنقول السبب إيه الله أعلم وجاموا لها في مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لستيقظ أحدكم من نومي فليغسل يده ثلاثا ليه الله أعلم لأن الاحتمالات قائمة وكثيرة يبقى طالما العدد موجود يبقى هنا السبب مهمل لا اعتبار له قال الحافظ أيضا ويحتمل أن يكون غسله يكون غسلهما هو الغسل المشروع عند القيام من النوم وليس في أحاديث الباب بأن التصريح أو ليس في أحاديث الباب التصريح بأن غسل اليدين كان بسبب القيام من النوم بل كان هديه صلى الله عليه وسلم الدائم إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتفق عليه وفيه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات أو ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء ثم بيّن أن النبي صلى الله كان يفعل ذلك يعني سواء كان قائم النوم او كان مستيقظا وهذا لا ينفي مشروعية غسل اليدين بعد القيام من النوم يبدأ حكم مستقل عن هذا سواء كان فيتوبأ أو يغتسل أو لا وإحنا قلنا قبل كده إذا استيقظ أحدكم من النوم خليغسل وديه ثلاثا قبل أن قبل أن يضعهما في الإناء سواء كان يتوضع أو لا يتوضع يعني ممكن مثلا واحد قام نصف اللي فيعدي ذاكر مثلا ولا يعمل حاجة يغسل إيدي سواء كان يتوضع أو لا وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيح بعنوان باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده القذر غير الجنابة ده واضح طبعا البخارة لما بيعلق بهل إذا المسألة في إيه؟ مسألة فيها خلاف هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر هنا عبر برضه بالقذر غير الجنابة ثم ساقى حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل انا والنبي صلى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه متفق عليه قال وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازم رضي الله تعالى عنهما يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ قال الحافظ في توجيه الاستدلال بحديث عائشة لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل نحن بيقول بعض العلماء بيقول إيه إن المحدث لا يرتفع حدثه إلا بعد تمام الغسل وبعضهم يقول ان كل موضع بيرتفع عنه الحدث بإيه؟ بإفادة الماء عليه يعني غسلت إيدي يبقى الحدث ارتفع عن إيه؟ عن إيدي غسلت راسي يبقى الحدث ارتفع عن إيه؟ راسي وهكذا يقول لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء اللي يقترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لامر يرجع إلى الجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة انتهى كلامه رحمه الله قلت وهذا التوجيه مبني على قول إن الحدث لا يرتفع عن العضو المقسول حتى يرتفع الحدث عن البدن كله أما من يرى أن كل عضو إن تم غسله فقد ارتفع حدثه فلا يتوجه هذا الاستدلاع هذا من جهة ومن جهة أخرى قول الحافظ أن غسل اليد لا يرجع إلى أمر الجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مضنونة يعني ينتقد ذلك أو ينتقد ذلك باستحباب غسل اليد ولو تيقن نظافتها فالسنة تقديم غسل اليدين علمنا سبب ذلك أم لا يبقى هنا بنقول إن الموجب غسل اليدين هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كونها مصاب بأذى أو فيها مستقذر أو غير ذلك أن صلى الله عليه وسلم قدم غسل يديه قبل كل غسل فواء كان بعد القيام من النوم أو كان مستيقظا قبل غسله فهذا هو الموجب فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل ذهب الأئمة الأربعة إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات لا يزيد على ذلك وقيل يغسل كفيه سبع مرات لما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أن ابن عباس ربي الله تعالى عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعا قبل أن يدخلها في الإناء لكن هذا إثناده ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى فرض ثبوته ها؟ أوقوف لا شك ان لا يعارض الحديث المرفوع بالحديث الموقوف هذه واحدة الثانية كلمة كان هل تفيد الدوام والتكرار ولا تفيد مرة أو بعض مرات في خلاف أصولي الأظهر أنها تفيد التكرار غالبا وقد تفيد المرة والمرتين نادرا فلعل مولى ابن عباس انثبت الحديث يعني رأاه مرة او مرتين يفعل ذلك لعل لقد يكون, به قد يكون ابن عباس رأى بيديه شيئا من القذر أو الأذى لم يفرغ أو لم يذهب إلا بهذه المرات السبع فلكن الأثر لا يثبت كما سمعته يترجح ما ذهب إليه الجمهور لا سيما وقد جاء النص بهذا العدد كما في حديثي عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما قوله ثم الوضوء ساءت التعليق عليه وكذلك الفائدة الخامسة مع التعليق على الحديث الثاني لما سألت هل يتوضى وضوءا تاما أم يرجع غسل رجليه إلى نهاية الغسل وهل يتوضأ ثلاثا ثلاثا ان يكتفي بمرة واحدة في الوضوء هذا سيأتي التعليق عليه ان شاء الله مين يحمد بيسار الحميد قونه ثم تخليل الشعر الكثير وترويته هذا يجرنا الى بيان السنن الوالدة في غسل الرأس باعتبار ان الشعر هنا اذا اطلب في ربي شعر الرأس الا انه قد يدخل معه شعر اللحية ايضا هل مقصود هنا تقليل الشعر الكثير سواء كان في الرأس او في اللحية او حتى في البدن ولا شعر الرأس فقط دون شعر اللحية لكن قبل هذا باعتبار ما جاء في الحديثين من انه كان يتوبأ وضوءه للصلاة طيب وضوء الصلاة شأن الرأس في ايه؟ المسح طيب هل يمسح المغتسد رأسه أثناء وضوئه السابق على غسله ثم يغسرها بعد ذلك ولا يكتفي بغسلها عن مسحها يا رأيكم يعمل ايه؟ هه هل كده شكلكو جد مرخ لفت يعني يكتفي بلايه؟ الغزل هم خيب ده بنقول في البعضهم حمل قوله او قولها يتوضى وضوءه للصلاة الى وضوء كامل ومنه المسح وبعد قال يكتفى بالغسل عن المسح نشوف ايه العلماء قالوا فيه السؤال هنا هل تفقى رسول الله صدرق تيه احنا كله طيب هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة أو لا, أو لا يمسح أو هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة أو لا يمسح باعتبار أنه يغسل بل يخلل كما سيأتي في خلاب من العلماء فقيل لا يمسح الرأس بل يكتفى بغسله وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وهو نص الإمام أحمد ونص عليه إسحاق بن رهويه عليه رحمة الله تعالى قال ابن رجب رحمه الله غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن نسحه لكنه في الوضوء غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن نسحه لكنه في الوضوء المفرد مكروه وفي الوضوء المكرون بالغسل غير مكروه وهو الغسل نعم. وقيل يمسح الرأس في وضوء الغسل وهو مذهب الجمهور فذل الأولون لقلب الغسل مباشرة بأن الأحاديث التي فصلت وضوء غسل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر صراحة غسل الرأس وليس في شيء منها ذكر المسح كما في حديث ميمونة ربي الله تعالى عنها الآتي حيث قالت ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم أفاض على رأسه الماء فكنا تقول غسل وجهه ويده لو كان المسح هنا حاصل فقالت ايه ثم مسح رأسه نعم فابنقول في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هنا لما فصلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المقرون بالغسل ذكرت إفادة الماء على الرأس دون مسحه فإذا كان هذا الوضوء بنية رفع الجنابة الغسل لم يكن شيء ممسوح أو قلنا ايه قبل ذلك قلت وسبق أن بينا أن هذا الوضوء لم يكن بنية رفع الحدث وإنما هو جزء من الغسل يعني قالت ثم أفاض على رأسه الماء ولم تذكر إيه مسحا وسبق أن بينا أن هذا الوضوء لم يكن بنية رفع الحدث وإنما هو جزء من الغسل الواجب قدم فيه أعضاء الوضوء لشرفها كتقديم اليمين بالنسبة للشمال فإذا كان هذا الوضوء بنية رفع الجنابة للغسل لم يكن فيه شيء ممسوح لأنه إيه؟ لأنه غسل يعني من الأول نوي غسل ولا نوي غسل نوي غسل والغسل فيه تعميم بالماء وليس في إيه؟ مسح بخلاف الوضوء فهنا اللي بيتوظف الأول هل بيتوظف كمقدمة للغسل ولا كوضوء لرفع الحدث الأصغر؟ إذا كان مقدما للغسل يبقى إيه مبرر دخول الممسح فيه هو غسل أصلا أما اللي بيقول إن ده لأ ده وضوء لرفع الحدث الأصغر وبعد كده أنا هارفع الحدث الأكبر يبقى يمكن أن يقال له إيه امسح نعم ومن قال يمسح ثم يغسل استدل بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة رضي الله تعالى عنها في رواية ثم توضأ وضوءه للصلاة ووضوء الصلاة فيه المسح وليس الغسل ويجاب عن ذلك بأن قولها توضأ وضوءه للصلاة مجمل قد يراد به الوضوء الكامل وقد يقال باعتبار الأغلب يعني توضأ وضوءا أغلب كوضوء الصلاة ويدل على هذا الاخير أن هي أرادة الغالب أو الأغلب قول ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه يبدأ ايه توضأ وضوءه للصلاة ثم استثنت بعد ذلك الغسل الرجلين يبقى المقصود الآيه؟ الغالب نعم متفق عليه واللفب البخاري عليه رحمة الله فإذا صح أن تقول ميمون رضي الله تعالى عنها توضأ وضوءه للصلاة والمراد غير رجله صح أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها توضأ وضوءه للصلاة أي وغسل رأسه بدلا من مسحيه خاصة أن الرأس لم يترك حتى يستثنى بل غسل غسلا وهو مسح وزيادة المسح داخل فيه؟ الغسل نعم بل غسل غسلا وهو مسح وزيادة وحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس أولى من حمله على صفتين خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول سلم يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة بل رواية أحمد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مجلد السادس صفحة 273 عن أبي سلم قال دخلت على عائشة رضي الله عنه فسألتها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يؤتى بالماء فيغسل يديه ثلاثا ثم يصب من الإناء على فرجه فيغسله ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا تفصيل واضح حتى بالإيه؟ بالعدل لو كان المسح هنا موجود أو حاصل كانت قالت إيه؟ ثم مسح رأسه مرة مثلا نعم ثم يفر على رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر جسده فهذه عائشة ربي الله تعالى عنها حين ذكرت الوضوء مفصلا ذكرت غسل الرأس بدلا من مسحه وهذا أولى بالقبول إذ لا فائدة ترجى من المسح وهو يريد غسله فيدخل وهو يريد غسله فيدخل المسح في الغسل لكون الغسل أعلى والمقصود واحد وهو رفع الجنابة وطبعاً زي ما قلنا رفع الجنابة يأتي على رفع الإيه؟ الحدث الغصغر ولا يلزم على الراجح أن ينوي رفع الحدثين معاً لأن الأبنى بيدخل فيه الأعلى على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى Tak i baki aba minnasa'ni ka minal marumah. Bila insa'na.